اثنان استمع إلى النصين ثم أعدهما عمر سيف الدين عمر سيف الدين كاتب مشهور هو رائد القصة التركية الحديثة لغة قصصه بسيطة وواضحة وأسلوبه ممتع ومن أهم أعماله القصر المسكون المعبد السري أصحاب كهفنا الربيع والفراشة محمد عاكف أرسوي محمد عاكف أرسوي شاعر مشهور هو مشهور بحب الإسلام والوطن وهو شاعرنا الوطني ومن أهم أعماله أصوات الحق صفحات الخواطر عاصم نشيد الاستقلال